ثلاثة، استمع إلى النص التالي وقرأه ثم اكتبه في دفترك أنا أحب وطني العصفور يحب عشة والنحلة تحب خليتها والنملة تحب قريتها وأنا أحب تركيا هو وطني المقدس أعيش فيه مع أسرتي وأصدقائي وأقاربي وأحب تركيا من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق وأحب مدينة أنقرة الجميلة هي عاصمة وطني العزيزة تركيا وأقول حب الوطن من الإيمان